الحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى على آله وأصحابه وأتباعه وموالاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه يا بني آدم خذوا زينتكم عند 117. وكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 118. قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 حتى إذا دارق فيها جميع قالت أخرىهم لأولهم ربنا أولئك أضلون فآتيهم ما ذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 هن ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 بنا الحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون وناد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 قَرَنَ أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمون عشر كان عشر في سدحي الا اذا نادوا نحن كم دي هذه العشر الذين هم سعودي هنا صاحبنا تفسيرك قرانك الكريم كما تي يتولى نايت ودونك أيده كوي صدنا أبوك باللأذن يا خنام إذا من سورة الأعراف أيده لحياف افترادنا وأقوى فيها من السورة نفسها مثل سورة النفث هذا سورة الأعراف وسورة مكية أدوه هذا ليس قلاية توحيد قال تعالى خذو حرياب بني آدم آدم أولادي فيه. خذوا وعاد غادتان زينتكم قرح ذينا عند كل مسجد مساجد كل دي مساجد وحي الله ومعروف هو معروف للصلاة ذو حرم كيها والطواف أي الله كل كمرك أمرك أطواف ايسان إي أمرك كا أثناء ثلاث كان ايسان كان مساجد أكتامبا مساجد والميشي أبا سبحانه عز وجل في قار الله أممك عاضي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله عدا كل ما ليس قرحيه وكاقيم بضني مجلته كل ما لك المساجد كتاق إيثان آته بي قروف يهنه حذ لذين وعارنتا لقبابين أي مشركين أي أمرك حرمك يمادان على الله ببناك لغنجي kii go'o uladan le waxii sheeydaana oo ibliis oo sheegay mariyah aad Allaha ku aasiiseen ee baan ku shareertay ee ku maasiyay sidii in kooga ba guriga aad ba tagin idin koogaa ka بشرباته او ردين يجيركي نددانيه تقمسك تاسي حقي دركة اي او حل ارنايه واحيه شيطانيه ابني آدم فربضا مشركين في اكور و اللبضة بدقوه دا, دا كوريه حقي انتظ واحان اي بحرمين واعلا حرمي واحان اي بحللين واعلا حلشي يلينه ربه سبحانه وكل عنا وح اللي دين وشربوا عبدا علايدين بن بنيي ولا تصرفوا حجودينا أو علايدين بنين أنا عنينا أنا عبد مركشري هذا كهر هذا ولقنك نودن حجودري أي يا ذو لا في أي شريعة من وافغسن يتألم تيبان نغلق وحذوقا إنه أب لا يحب مجعل المصرفين حلاشك وكجودة إحرامته جودة Waggibka kuwa kataga, harmaat samaya, tarkki ini lakata, auranin lakata, ura, kuwa gudbej, ja iska ujjaj, pahe eba kuvarimaj. Hamrija ura, labanaj, ija kuwa Kolka eba ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja ujja اذا كان نظر يا سيطان ايه قانين ايان ايش كا حد قدبها حبيبكم فلم يقول يا بني هذا مولا ديسي خدوا واحد قانطان جينتكم غرئين عند كل مسجد مسجد كل قائكتي وكلوا محين الليذين بنييه هنا وشربوا محين الليذين بنييه بأي بني عانيه شاه عادة ولا تصرفوا هكدين حدود الليذين عريقين يا دوت حليلي هاي يا دوت عريمي هاي حدوم ما أكلي هاي حدوم ما شربوا هاي حدوم منكعي هاي حدوم ملبط الأخيرنا يا هاي كل كادت عالين ولا تصرف أحد بنا إنه إبواين لا يحب ما جعل المسرفين بتقوى الله عريقي كتلاف صلا أولي الله عريقي إن لا فصيح دردرو هذا بكم للمي قرين كي بقولي سونا كل كعنت ديي بها لا ليه يا ذلك يا بالغاتيري قل ذا المجرتين تيديدي وحي يا شعبان <تصفيق> قل وحط رسول صوبنا وترا من احد واكوما حرم حرم جوجيه زينت الله قل رضي ربي يا بني أدم قد نزلنا عليكم لباسا كل ذي ندي أورده أستران لأييري أما أحرقوه أستران لأييري كل ذي نديه أحرقوه وكما أحدك كل ذي نديه أستفامته بطاوبخ أناو كل ذي حاطرة من أحده أحرقوه حرام مرحابي الله قروح ذي أبي التي ذي نديه أخرجه أبي صبيهي قربك أركك كأنه ملك مركو غلي أي أصوفك يا ما واد أنك على جسم أيوب عيسوب بعدي أخرج وعيسوب هيي لربادي أدمي جوزو هيي أحد كحرم أيواكما يا سحرم يخرا تعلي لي تعريم ما إدبل ولا أكتا مع كل عيسوب بنها كل قام مرد أما جارية ديسي ويرويش لما تحريمه ما حلا الله لك كل كالنبي محمد قدم بيه ايو حرميك ايو حلل كراوكما حق الحنتذا والطيبات الشيء ادونا اكتنا حلاشة بات في يبيها من الريزق الحنتذا كميذا فاكما قفك حرمي كل وحاطر هذا النبي الله هي في دركة ايضونيك في عني حلاشة للذين تضبع اسكالي امنوا حضرهم ايهي كو ادنيا داسي له ولانتا دري ندوني كلي اهتما ادنيا دو دن با با وجراتو الاماله يا له ادويه باله قف كي ابي يا دنيا لا ارود ايام حتى نينو رزقه سيكوتا ما تحو كدف درود إذن وحادو قاتي الدنيا إذن وحاحب أوله الله تلقري إنت إبعاد دول ومركو إحي إبعاد دول إياك نعبد نستعين إستعانة بأدنيا ده فالكاقل وحاتر هذا زين من الذين بطباله أمنوا حقرهم إياك الحلال حينكو ليين في الحياة ملنكو دهد الدنيا وسيسا والدنيا ذا انتهي جوغان اي اقا اي مانصوبا اي عمل صالحا ليين مطينا في اي ادنيا ذاكو تمطعان انا له وجهة العمل اما حق اخيرا مركي لاتقو بريدوني وحيال اي حوانو لن للمبا وزاقبا اقول اي اقلادها اي اه اللب اني سي نار بي بجيران خالة تعالى خدوحوا خالصاتا وأقول الزينبي هي طيباتي يَوْمَ القيامة قيامة دمال امتاذ قرآن وحيطاي للذين آمنوا الدنيا إذا كنت أخيرا وأوقاره إذا أعجري كذلك صدى حيان نفصل وكالا دقديقنا على آيات آيات القرآن صدى الله كالا دقديقنا وكفا حديث لا رهض له إيه حديث لا رهض كويسكمي كل خويه عن العلم يا دانا على طريق تدلينا والله شجاي محرماتكو خير يا هذا الوش جاي كل خويه محرم انما وقع كلامها حر مربي خبي يوحو عريمي او ادومدي ساكرباي الفواحش وعقون كل كفواحش وجمع فاحشه فاحشه أي فواحش لو جنبيي وعقون يا قوله فعل الى ايش قال قد أي وعسودن اي ما ظهر وحم ومنها قوا اشتا كاميدا تي هو وما هو وطنا قرسون لا ما دارنا منها وما بضنا لما تفسير بوينو ما دار منها شبله وما بضنا منها قلبي لوح لا سمييو وكل كان لا سمييو ما دار منا شبله و لا سمييو انتي يو سناديو تزويركي وخو صودن وما ظهر منها اما ما بطن كibir ki ya nifaqi ya shirki ki ya hasadki ya shlawailan tii kulka wakham muuqda inaha laga sameeyo iyo wakham muugan qalbiga luu waayso aya inta deebaxarimay wakharo luu faasirika ma dhara minha hada waxa loo sameeyo wa ma batan minha wahan la duunto wax لغة بحرام والإخما جمبي إلا قالو وأما وحما مورا والليس فري والربي أما دفري لغتاقو أما وحما نها لجر جلو أيها إبارة بيو صدح والبغية جرد ريسيغا بغير الحقي جد الله آن قفل إسكماه نفتيس إيا مالكيس إيا شرفتيس إيا آلكيس اللو حجده أيها إبارة بيو أفر وأنتو شريكو إن أدلوه ذا جيسان إن الله ما أوم لم ينزل وصنبت الجن بإثماك سلطانا قرره العابده أي بحر ميو وصيرك الملك يما دولا في أسماء الله وفي صفاته وفي ألوهيته وربوبية وأفعاله إن غير الله مع الله إلا قرره أي بحر ميو أقول دامبايشكي هو تقول إن أتكو هذا الشان على الله إيبه وينكوركي ما وحوسا وايضا لا تعلمون ايهنك اوغي او اهل تحريمي ما حلل وتحليلي ما حرم وتشريعي ما لم يشرع الى وحوسا جدين انا الجديسان الى ابان الجديس اتراذا الا وين صمرنا وين مشركين تسمين جدا واذا فعلوا فاحسة قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها كل خو عسى كل ما كان ايدا لو سهي واشن الى قوم وحفظوا اللهن حدا نو حيوك لانسين سيوكل دنبيا كجدود وحو ورس سن دنبايزا وان تقولوا على الله ما تعلموا خب للنبو والله هاكو تاسا اوولو سو اوو وين اوو فن وعارفو الحماده كخيكتا ايدا وان توشرف بالله ما الذين نزل به سلطانا يذنا وحاسد البغية بغير العبد يذن وحرقها فرا والثمة الفواحش للوهر مريئ أي أقوفود لكن كذي قد محرماته مركضادو بهنتهم إن المحرمات برتانا أي دس الوهر مريئ ولكل أمة واحد نوعان محرماتك كي أدويا لجدومي داريب الله سكحري وحاطعت يا ذن أدم ولا أنتي قدوم إلى إبل هذه محرماتك يواحهم استعمال دواذ الله بصله إنه نشأ على كيل من كرايح ما كسر ربي الله هذه سخرية قير يجاد وري كل أمة أمد الأركع وحيل أجل أجله مدلق قبض يدوق أكون لانيسه بأومد والبلاد دعي فإذا قرته جاي يماده أجلهم وماذ هذا الخيل قبضي إلا بوت الأجر يهدون يماده لا يستاخرون مدد الله قفته ساعة وعير ولا يستخدمون كنهر هرمرين مايو كل هذه محرمات ولا قبل وين ايان ايان الله حرى ايان ادونك او قدوم ايو قول الله اركنا تيادون ادونك بدمان ايان مدلع داي نفل اركا غارهان امزي محدد وكوبا ايان دافيني ام امد الاركا غارهان ايان دافين ايان اليه يهيمون قالوا هذه المحرمات لكاله زوء وإذان وقال إن وقته المانا هدول ماذا مع هذا آية محشر المره على ما مات عليه قبل أركبه مركبه لانتسيبه وقيم قيامه وكي منا يوه كل حاطرة رسول صوبنا منح حرم حرمت دي دي زينة الله قره ذي ايبه التي زينته أخرجه بصوبه بعباده أدوم ذي سوى بصوبه الطيبات أشياء دي حلاش من الرزق أن تدعنا كملات كل وحاتي لها هي زي الذي طيباتك للذين يسجنا لهم أمنوا حق الرمائي في الحياة نور الدنيا أدنياه وسيسا خالصة وعيو قرطاي للمؤمنين قرمة يوم القيامة قياما لما لنتها هي جاوبرا حل هذا هيو خلال ك سداسن لفصل وكل بيجي لنا على آياتك أيات قرانك والمعاني بذي وعدينينا لقوم تد يعلمونا اوه احكران ايه وحيا كان وركبه اوه اديعي يقول وعاتره با رسول الله انما اوه اكلماها حرام ربي فبقى يوحرمي الفواحيشة وحن ما ظهر وحاديالك ومنها وحفواحيشة كميدة يهو ما بطن وحلق رسدون والاسم شو قبل قرد الرئيس بغير الحق فإن الآن هو أن تسركوا إن أبلاو هذا جسان إن الله أبلا ما مخلوق لم ينزل وسلأبد الجن به سجا في قلمتي سيئة إبادة إسا سبحان عن قرد وأن تقولوا إن أتكو هذا شان على الله أبوين كوركيس ما وحدكو هذا شان إذا لا تعلمون أوقين ولكل أمة ومدلار ككل قدوح إلى ذاي أجلوا Mä olen amerikkalainen. Kuka mä näen, kuin lääkävätjään, kuin lääkävätjöiden, että uudet ovat ollut, kuin on pidetty lääkäriä, ei ole kovin tuhlaa, ja heidän on, kuin on ja amerikkalainen merkitys on laajasti aikaa, kuin Dimuna on viimeinen ilmaya, sää ولو حاسوته النداءات في جاب كلاه وإن كل لهد لايج إبروين لهد لايج وحملاش انكعت إن هو حلا ديا جيرين أقول الله ركبه رسولنا لا ديري كتابنا لا تجي أنتنا دين لجاسين أنت عمرك إلى هذا كتبنا أنا هذا وجد جيرين على على قلقو أورو أو إبر الله شغل لا يرى أن يا رسول يدين ما ننحل تاوعد عكرا معه قال تعالى فَبُعُونِ يا بني آدم آدم أولادي سيئي إما يأتي أنكم هدو إذين يمات رسول رسول عديت مال لقدروا حاجة يبلغا ديري منكم إذنك أولاد آدم إذنك ماذا رسوشا سيقصونا لفاقورا كلمة تقصي في هذا القديد الرسوش إنت إني اي أيهمال كذا الكلام مايا أنتي وعو البسيف قران أي عديان أي فينيان كشيء لا أركعهم كذا يو يعدين أيام خصوصاً صويا بسونا تفجر أغريه الله فبيه عليكم كركينا وعلى كفي لنا آياتي أنجب آياتك يا أي حكمة أي معنى أي آيات يا كوجيا أي كل آخرين أيام فمن رو تتقا الله كباقي وواصلها أملكيسا وناجيين فلا خوف والول عليهم كركوضا ماها فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بيليه بغض يولول كركوضا مايو ولاهم أهان مايان يحزنوا كواتيران يوضا وقلبهم هذا فلهم الفرح والحضور والسروح كوة وكوة تغوية صلاح الدرس دي. اما كوة ايمان الآن هي كبر الدرس دي. والذين خذبوا بيني في اياتنا اياتك نغب باني ايها استكبروا اسوين ايسي انها اياتك اسوين ايسي و أصحاب النار ايان النار داد كدوي هم ايقا في هالنار تقوده هدا خالدون خالدونك اليوم كل كاتحراتي وأوركو لما يأتي أنكم حكم كي الله كي شكتي آيات الشيكتي إنهم ضدكو أقير شنياهي خواص فلا خوف عليهم ولا هم يعزلون كذا اللبيني وحق إسكوين هاي سيئ ولائك أصحاب النار نتيجة الله الضمبين أيها فنمين يا بني آدم آدم أولادي سيئ لما يأتي أنكم حدوه ديني ماد حصول أخيار حقيب الله منكم إذن كبني آدم كايذن كميدا يقصونا سنية عليكم كوركينا آيات آيات كيكا كوركينا متمدقه واغريا فمن روح بتقى ألا كبقي اسكي إلا لي وحم حرماتك إذاي الكي قتاي وحم أمورك اللفري أهو أصلح عملكي إيا النفتي إيا الإعتقادكي سوى ناجي فلا خوف عبس عليهم كوركو ضماها ولهم hän on mäen yhden kuviiran ylul. Ei ole viinaa, joka kestää, vaan niitä viiayatina aiat, kenkä ja niitä. Jos tukkero, iskoo inaisiä. Anna aiatin homiin, irailla raahoo nar, nar det keitoot. Hm, iaga, siinä on فمن أظلم من من يفطر على الله كذبة، سدى ورقم رك اللعدي، ترك الدين تدردراية، خصصكوج عن صيراية، ألا كبين ومناية، بين كذي سناية، حرام حلاليسناية، ذك أكذ جرذ رب المجرو، كوابط وعود، اللهم لا أحد أظلم منه، كاسمت كذ جرذ رووي نمجرو، قال تعالى يبوء يلف أظلم خدر رهبا من من هو حقك افتراء أنت على الله إبروين كركي كذبا بان بالنسبة شريكي والولدي فصايبتي والوزير والمحين أو بتحليلي ما حرم وتحريمي ما حلل وتسريع ما لم يأذن وحسن إبرو قلا وجدينا يا الله كل نوايا وحني بحر كون علينا يا اي بو كناويا وحنا با ريمن وحريما يا اي بو كناويا وحنا با قفن عرور يا وحاس ايوشا جايا كل قميصك اي بو كنومن هيا مدنك ما جرد روينا مد لواد با كان او كذب وعود بيني بي اياكي تبكو ما بين ومن لكن اياكي باللوش جاي قيامتي يا حجريني يا نسري تيارجزي يا حسابك اي حكم اجرى يا ربنا معك قوه وقته لجزي فلتعالى خبيوحوا الى اولائك قوه ينالهم فحاردونا نصيبهم قيبتي عذاب خيرهايه اسو قارايا من الكتاب كتاب المقاضي لعل محفوظ كي لو قري ان الشقيال يهي اذا ما لقينا يو وغا مركه لغاشego حتا اذا جاءادهم كواسي مركه او تيمااد خصولونا ملائكهم ياعوانتي لا شبينايسي قنفتيني ككبتان دونايو مركه ييمااد حتا اذا جاءادهم مركه اييغا او تيمااد فصولونا ملائكتا نو ديرناي اتوفاونهم كل كان نفس تكره اللوه دم ايه عرنته وضي ميل اذات مرعيسه ايه اتراضه ملائكته خلو ملائكته وعيالين اينما وحي اول اذ كنتم اهان جرتين تدعونكوا عابدا تدعونكوا طوغا وحد ايهان جرتين العابودي جرتين طوغي جرتين اول من ملائك اذن كدعيا قنه ايه قدر كيه غير دم اذن كدعيا مان تدعونكوا طوغا اول شاشنا اللو ويديا كل كان ما جيران أينما يلان سنه دا اينما هو ياوي اكنتو معاجلت تدون من دون الله يباك زوك قالو ايلا دام ضلو عنا ما ايان اورن وحن اعبدي جيني ما جيران كل كان تراف كارو واقرتي كلاده لويديه ايان اروح انا لويديه اي معنوه وحاوه يواجرين حدثوا مجهدناه قالوا وحيرا ذاين ضلوا اللومين أنه حقا ناقا أي كان اللومين ملكا سا ربين وساهدوا على أنفسهم إيقا ذكر وضا كوركيدا أنهم إيقا اي كانوا هنجرين كافرين قالوا أي نفط وضا كوقرين ملكا ساقارة باورحوا إلى سبحانه ودخلوا اللهم واقر ساقارة في أمام Idinkou umat vahdan kulta agira, on asuqat halat Min qablikum hortin kanamida minna l-jinni, iblis, ija Wal insi kavil kasobillou, iblis ja kavil sydillo kasobillavo, ija idinkou saudan tiin, watom juo amikali, pohtika umbah muta agira, oku għana wahur kuwa wahda kuwa għana وإلا عمل قوامد الكفر وشرك وعسى ولا سميع خلق عيدنك يا أمة ديني يا إنسى ولا هاي الكفر عيدك ولا هاي في النار نار تقولي هذا جل نار تمرك اللي يشوق جيو أيام مرك عفارش يهيداره باللابنة إذا قال تعالى حدوخه يل كل ما مرك ساي تخلت أمة النار تجره لعنت عنت بارتا Ohtaa kun asiat kohdetaan, että narteke saa koufrika ja siirkikaa, jumka ohguvaralle, aikainen alakka ohguvarassa ei aja pomo kun vaan jumkulla on omalta johteen akui jinke, alla ilhe akui jinke, anna japa baana jee, jinke mahin karai, hatta ilädärä ku, vuori salera, fiän narte kuulee tämä, joo ومادي هو هالرئيس يا ومادي هو دم بيزي ما كان ليش قبيضه أي قالت واحد كذا أخرىهم كم دم بيزي لأولهم كم ور بيزي خبنا أن هؤلاء كون نار تنظر بيها ولا يسا أي عضلورة أن نقلمي إفاةهم إلى وعديزا عذابا عذاب مفزا من النار سي. أدبك أنك أذنك رين أيشوا يعنى نبغوا ييلاه ونهرسها كل ك يعنى والله والله بو. ما كاش قال أي بير هذا لكل الذين ك يعنى ما أفهم أدبنا اللهم بو هايضا أول لكن هيا شلا تعلمون ما أجيدون. كل خيال قلتي فريلا أيش هاي هي جواب هايضا بقارضوا حيت راذا أولهم كي هو رئيس لأخرىهم كي amma kana mohane la ku bidinka nagadambeeyay aleena korka nagaa nagaydin kooreynay min faglindara oo sku bidambe umbaana hay khallagaadaan idin waayelahay cidina wana raade kulka wux dheerada qaanu samaynay ollan samayn la marqo korka mahadiinadi ilaa kuwa ala qullah blab cidina kona dama markama iyagi baa fiisira ama malaayiciba نا نعدي نزك داية فزوج العذاب سادو لنتي كوي نهر يكوي دم ب كوي مطبوح انتهى احوم على الراعي يكوي تاز انتهى الراعي سادو لنتي فزوج العذاب عذاب قال لامي يا بما فيه سبب تيار كنت مهنجيرته في الدنيا الدنيا لغور هذا تكسى بهنا قلب جلاب من الكفر والمعزوف إن الذين وح كذبوا بنيه آياتنا أننا جب آياتنا جد بينية حتى يوحى عاية حتى يكون عاية حتى يمجزال عاية آياتك حقين لا قنصله وجب أو كاني قد جعد كواذانية أحدنا وستكبره كسنتاري عنها آياتك بيني رميان أيها كتر أيها عن ملحة كتاري لا تفتحه قفر ما ياروح ده له مياج أبو أبو سما سمال الباب ده الاول ولا يدخل اما يغران له مال الجنه تني بقليميه حتى يليج الجمال الى نفقي لك قالوا في صمن خيا اربط دول كده كل كانيسك لا اربط دول لك قورمي وقلل قرني قليمي حصور قالوا ما. اذا ماشي وحالغه ودا وحمستحيله ايا جنى يريدوا دي اللغه خيره كما علق بي فَهُوَ فهو مستحيل ارنت اغرتي دعيس بالار نفسه مركا بحدو ايها ملائكه العذابك اي نقطه دي قال اذا سمدي اي بالودايا الباب ده اللي يرنايا وركدي نجدوا ليل اي جعلوها في سجن فدول باشا الباب ده نفط مؤمن كالله فرائيو ملو البلغوس واللوهين مرايك تايو وزيوت اي قولك السابة ترحيبين اي ربي مركي لوق اوليه دونه اجعلوها في اللي انت لقى قارا يا صابحة لفيه سيجير فيسا افلق سالله قول نعمين ايا اما النفط اللي ينجي كما انت ده اللي جارة. اجعلوها في سيجير وكذلك الصراف قوى آياتك بانية كبريل وابال مريعي بايه إبا بن بأ بان نجزي قوى بالمريعينا المجرمي قوى جندية دواهوهوين والله هم مجرمين وحينايهن من جهنم نارت جهنما لأيرا حق وحيك لأيريهن فضلنا فقلنا ومن فوقهم حق سري كورنا غواش تدمت برا أولمين وحق ردر إلى يوم الدين آخر الدنيا ماركنا جارو وحذارنا وحي ظالمين والكذالى من كل ظالم وكل مادة أنا كذا سقى يوم فمن أظلم يا كارتر هبلان من ذلك حقد إفتراء أونت على الله يربوين كرتي كذبا بين أو ما سكذف بنيه إلى حياته إلى حياته بنيه قرايته قوة ينالهم وحجارا نصيبهم طول من الكتاب كتاب المغادير عدي وغايته أو قرن بجرايا جفوعي جل أما إذا درج زل أو قرن يعي وحقرها هي الوافل مرينايا حتى إذا جاءتهم كل قواسي أتماد قدونك لا يلجأ له خصلنا ملاقي أنوديرمي أنفسك غفنايا يتوافونهم يجواي ملاقيته كوان أفسنايا نفسك غفنايا قالوا مرايح تجلاذ شواش نبض عذاب أياذ كذا اللبؤة دية وعلى جلاذ أينما وحي أول أت كنت مهان جلت نفتها ذا اللين كذا نايا أنت أدنو لين وحي أول أت تقولون بري جلت أما طوغ جلت أما العابود جلت من دون الله أبوينا كثرة العابود جلت لا عابود اللين كوا بلا تمسعتين وحدة مسعتين أول قالوا عيران فلوا وعن عبودي جن اللهم أن أحدا فلم نراهم وما هذا وشهدوا وحقرا على أنفسهم إذا جن ففي الكوادوس هذا أيقروا أنهم يجو إن كانوا عن كافرين قالوا قال أبو عير يدخلوا جرا في أمامهم وما تجدهم قو كسران وما داسوا قد خلا سكتي من قبلكم أرتي أو إبليس يا قالي لعصفور بلالو كيف يا قاليه إياه كم يريد أمطاره سأسنحه أورانجيري بالله يسجد أمامي كل خويه حاولن دونا حاولن بالله كوسي كدخلو في أماني في ذيك أوقات الجنة كسرن أوقات سوق الدخالات من قبلكم في ذيك أورتين من الجن إبليس يا أول إنسى تذكّر ميدا ضابي في النار نار تجود هذا جلو كل كنار تجود هذا لا جلنا سائر ليشوا كل ما مركز تاي تخلت قشوا أملا تون كحمر نار تجشوا لا أنا وأحيها بارتا أختها كي يدور تجد حتى إذا داركوا هذا إيش علينا في هالنار تجود هذا جميع عندنا ماندوز هذا ليشوا جيوا أخرهم قوة ضد ويناها لأولاهم مضحوا يوحيون إلى ذلك ربنا يا ربنا أنك الربي أنه خار أولا قوة مضحوا يتقل سيقائي أيها ضلونا نلومي إفآتهم وعطيسا عذابا عذاب عذاب قاصو ضعفا لاب من النار نكمل معنا ضعفي ما تحذبنا أنك انتظنا عذابتي قال الله عذاب اوه يلي ايه لماذا في هرساد لماذا ايه حماهي نهر كعان قال ايه بوحجر لكل قل قدد وينهي مني وحراعي ايه قوة الراعي كل بكوري ايه كو بيجي لكل قل الله عذاب وحيلاد عاي ضعف عذاب ولكن يجل لا تعلمون اذن كنو اوه امد لاركبا إنتا ببعطة أسقبو أيو دليم أيها قلقا وحايلتها إنا وحيسة اللميدة لأرق وهو رسول <سؤال> كنا عديه عليه السلام والسلام إنتا اللعذاب يقفقو عذاب فضو ودقي أبي طالبها لابد حولو نارتا لغا سوقاتي أيها بانان لديها لابد إبو إسكتاك لليها لابد إبو إسكتاك أيها كله إلقا أيها مسكاديس دفقة دوميس وحايلتها قد كأنوا أقول عذاب درنياي وإنهم لأحوالهم عذابا وحلامانهم كلك ما في جهلما كوز باري ما شهدين لتقي وقالوا أيتر هذا قولاهم قوي هريا ما لحظاها أيان لأخراهم قوي دنبا فما كان ماهان لكم إذنك علينا أن أكركا من فضل دارات يفدقوا العذابا عذابك درنياي Imma kinsse bautijat, kuntu mehän tilten, taksi vuonna kuvagalan sedew. Innelle liinardax, kenne vuu beiniejä, li ajatina, kenne vuu beiniejä, kevastakbaru, iskeu aina jizijä, kenne vuu ajatki, latu lahum ijaga, abu abu sama, samella alba, veljellä, parajat al janna, janna maaggalan, katta intiju, jelly نفقه لك أقارو في سم الخيال في البدلالكة وكذلك سيدا أي نجي كواب المرين دون المجرمين وحد دنبيا دواهوين لهم وحيليه من جهنم لأنما النار تليه حق يدوحيك ليه نهاد ومن فوقهم نستصران خواش دبالبيرا أدادوا هراية وكذلك سيدا أي أول من وحي قردر صلي إليه كيو والذين آمنوا وعملوا صلاحة والذين أخيارت آمنوا حقهم ثميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا وحي فرائضة إلا فريقتي وحي من في هذا إسكا كل لي كلك أعماش صالحة إنين حسلي ووحنفت كورو صعين حدا شيطان كورو صليين ترسيد بايد بيري لأنه كلفه ما مشا بينه نفس النف إلّا وسعه صبرت معه أنا وح كله أوعنيبه ناظري على حميلي كروي قرايك قوة إيمانك صوبا يعمل قصالي عاق ولا سلي أصحاب الجنة جنة أصحاب تدوي هم يجا في هالجنة جدة هذا هي خالدون أبيت كوكو يوم صدق الله في والنازعنا عن السبناة أبيري ما في صدورهم يجعل الله يأخذ الجنة دواعكوسا ومن غل نورهما وحيك لا تبانا يد يدومكك لا شيئا يد أورما بقلب رودي لا تري يا على صور المتقابل كل خويح العذارى كل الموجة وهذا اللوكر وجهناه اللوكر اللي عناه كل وحيفا على الصوت اللي قسيبا قلقا قلبك هذا هو نظيف ومتبا متككرة ايو جالياي تجمي وحاق من تعتهم تعت أشجارهم وقصورهم قوليوه هذا ايه قيدوه هذا الأنهار الأربعة نهر اللبن نهر الماء نهر العصل نهر الخمر افرتيوه بي ايه قيدوه كنا لا سوّق وراء ينجرّ تلقوم من أي شيء فروقنا يهوس يقول ليه هي يراه بشرية حساسيات كنا لا تود اللقمة صح أيقريك والله وقالوا فبدت بيرادا الحمد أمان كل جد لله خبيك قالوا عابد ايسكلي الذي الله حدانا النهوني لهذا إيمانك عملك صالح وحلت الما ما يو وإلا الجنة مركا الغجيو إيه برواقذان لفي تقى وحاصب ضي الإيمان صحيح والعمل صالح بالله واصوه مرتج والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلفوا نفسا إلا وصعها أولئك أصحاب الجنة قل كاما هدانا إنا قايان إلهي أدوك مركا يكو نولايان إيمان صوبا يعمل صالحة إلى أسم أحد كل قبل وحيلا وما كنا الدوكة كمان وهان للنهتديا هنا إيمانيا أمر صوبا كهانون حدنا نتيجة العقل كنا ننقص للنهتديا كم هانونا لولا أن الله هذا لا بدك مركان جوني نبوهانوني من صوبا في عمل صالح ما أنت هل كان من إيمان kalkasi waxay qiraan marka ay jannada tagaan ayaa waxaa loo ajuunka lagu sheegay ee waxay ugu sheegay saynabiyaan soo garciye qodambay inda ku duftaan ay dadan lagadu xaruma chaadaynaytiin kusulu rabbina وحاولن كل واقوة. إنت أيها المركيير هذا أياسن هذا اللي جاله هذا هم اللي بعكر كله هذا. ونودو والله يرى أن على يرى أمتنكم في ناس تدك ناس يمانك يعمل كفي عنز قدر صلاةو في ناس الجنة تو الجنة ذا تقول جلتن قريت جنة دي بالله يدين سببتي أتكونتم في الدنيا وهانجلتين تعملون قوة سماية وعوها من الإيمان الصحيح والعمل الفالح والذين أخيرت أمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لا نكلفوا إلا ما شقينوا نفسا نفنكوا مع إنسارنوا إلا وصعها صفرت إدمهاني واعكري أولئك كوى أصحاب الجنة جنة ده الجنة هم إياكا ايه فيها جنة القده هذا خالده هناك ونزعنا وحانسينا بابين ما في صدورهم قوى المؤمنين لابيالكو ذا القده هذا وحي كجيري ومن غل ورقمار ثقدي ايه حسنميا نا وحي يرا ايه كراتبانا ايه ايه كنسي ما ذا الابتو قد لكنا اطولي ايه قدبها ايه الابتو ذا حجره وحق القشة من تحتهن إياقه أصداد الأنهار الأربعة أفرته بي وقالوا مركزه لها الحمد لله ما تقول الله عليه الذي الله الذي أدعنا اللقوهنوني لهذا إيمان كان يعمل كثبا أين في جديس ينضع النقطة وما كل ما أنو أهانين إن أهتديا إن أنو كهنون إيمان يعمل صوبا لولا لا أنهد الله داري لقد وحرون إيجاتي رسول ربنا خبيجا الرسول بالعبي والعذون لا أيلا تمن أي غيبة أي رسول يجزي إذا الكيس وارون ونصيده أشجع أي أصابعي لا أركي ونود كذا الولاء حقي طوع الجيرة أنتم كم الناس موجد الجنة الجنة غير مقبضاً قريضت موها والليدين دحل فييين بما كي سببتي كنتم في الدنيا أتكو أهان جرتين تعملون كواصة من الإيمان الصالح والعمل الصالح وناد أصحاب الجنة مالك قدرة باعر جنة ينارتي قائم الجنة يكشك إنه تضباد الصمو إنه يكسسي kannabi to doola samo ayi kashay nartina to doola arday koqis afariya to vanka laval arkan da la sombolosana losan musafara intalek ayala gabashalay qudray ebu subhanahu wa azza wa jalla ayama quli shay ina iqoladi nartana qoladi jannatan arkan qoladi jannatan qoladi nart arkan إيش هايقول لفتان تفضل يا ذي باش على حضر حرام ويسأل علينا أوعى وأوعى وين تلبسن كذا بارك ذي بنيوني اللي جوا ياره كماسو كل ما ذو أما لكدن من اللي يقول لكدن مايو العطكي يارك اللي ما تيمور كذا يالي مخلوقه ضعيف جاهر كاسو جاري فما باروكا بقدرة الخالق عز وجل إنه هذا باشالسيو يبغون حس كذا ناي باشالك ذا داي كيسمك قال تعالى خديوحي يري ونادى صحا واقي أصحاب الجنه سنلو قولي كجرتي ايوا حيو يرهن النار وحيكو يرهد ان قد وجدنا حدانا أصحاب الجنة اللي ما جندي وعدنا انه يبو هي خبونا خبي ان الجنه انه حقا هنا هو بكن كل كيف هل وجدتم أهل مالا وماشا ما عذابك وعذابكم شبهينو ايدينكم قدية حقا رنوان مواشا عذاب مكجرتين ما, ما سوئي لأي شيخ جروابينه وركي أهل جمعو لقى إسا جوابته أهل نارك قالوا أهل نارك وعيد أهل نعم ها وحي لأن نارك نباق قدية أوه كجرنو وحاكا دا حد انت امرك يصداف سلام سواشه اهل جنه ايه جواب اهل الناركة حجيبال لك دواقا فأذانا وحاق مؤذين احد قيلي ايه بينهم اهل جنه ايه اهل الناركة دعوضة يوقف قيلي اللعنة الله على الوالمين ووقتك سيولي بالنسيحين ايه اهل النار كجير والاب المريك او جواي او بابا اي الله اللعنة ايه أولى الرعبيزة واركيسان الله أنا طلا إلى دارينتي لقدر هذا الرعبيزة هي على والين على جر درسي كرك ورعاتي طل مجي والله فصيري الذين والين تي يسودون النفط هذا هي غيرك كسرعي أن تدير له إلى دين تي زجاجة له أو إسلامك إن لجلو كي نفط هذا في قولهم وفعلهم وسعيهم اي يريدون ودينتي اسلامك ان لقالو يا ان لقاثو ان الرميه راو لوو ضقمو ما هو ويبغونها هذا دينتي وحاي دلبايا في وجه يادو عن ان او مركا منهج يغاي سميه او باطله او قرونا او دغايا اني لافني ساروسي كرن كان لوو سو دايروا كانت مرحباً ديمقراطية هو ايها اللي يري وان ديمقراطية ذالك يريد من كان الاروث سواء وقليها كان الناق مرحباً ان اروث سواء وقليها كلها سواء ديمقراطية وجرتو حاركها قبسة نفرها لك وانو بار لك ديك انجريس بو قرنها انجريس قرن كان لك قاسا قانون الانسكا قا دول دولك اوغور ريه ودولة قديمة ويبغونها عيواجهم كلها حابي يوحي ابدا جيه اي حلاسه انتي كأودي لا أي خزان مدخلوه عن يقولونك إليه جادياً وهم يجا بالآخرة ما لنتد بيسي كافرون باليه أو حيليه آخرية وألا شيءينا هل كما جِرَّ هو الله هذا لا كل عدو أيام مثل واقعية أهل جني إياه اللاركة حلونا كيرة وحولها يحجى هل النار إيه أهل جانا حجاب أولوحي حجاب أبنى عيسى في سورة العديد بينكو عرقنا فضرب بينهم بصور صور با ليرا حجاب نوال ليرا كاس قولها كوركيسة فوسة قولها كوركيسة العلماء ويسمو خلافهم قولها أيهي وادادو واجد كله لها قارنكوتي قارنك. حرماتك قارنة كفيرة قارنة سميكة لمن الوالد هذا ما يمنع النغضي النخض ما يمنع عاصوه النخض لمن الناقد أصبوم ما يمنع حكم رياض ما كل لحظة كأحلام حسنات يسيء سيات يسيء ويكاذب أذكر لا جهن قرلا أيكالة إلا المركب ماشلة تريحكم في عمل كذا لا وحي ويخيرك سبطةي شركي سيرادي كنالو جراري و هي سركيس وبتاي خير كيسو يار علي نار بالودريي وحي لابديه كاده شوفا ليور اولدي انك عم بنانانا كون هذيل لفوليه انت اللفولين اي كرفولين بيربيغانو ده يا لابدامي اخيرا بأشار قل أن مرنى لحظة وحى في جاب دربي و على العرف دربي كاس لا بيسة قلت في, في جال رث يعرفون قل هذا دربي كقصعا وأقول سعي كلن لبذا برو قكون على النار كا وجيب مذو إنه بسم الله و ودقت أوكم مذك تعرف في وجوههم نظرة النحيم وعفايا ودادهي ودرقهيه كلك اكوهان نواناك ودوجهي أي نور أي كلك يحق ديان كوهي وجهي نور أي أي جنة أركان أي أركان كلك يكوهان ديان كوهي قموضي أي أي يعرفونا كون دربي وفولا وكسا أي كلا اللبادة قالوا في الشيء على أمدهو ديكو كران أي كلك اكوهان نارتاكو جيرا وحلا فيرسان كارو أملا قوري كاراما وجيغي كالدقبال أهل جميعي نوري اي بربرقاي اي او جايين لدنا اي اي شيريان وانا دو قولك اقول اي بور كفوشي اي اذا واخدا وحي او اصحاب الجنة جنة كو وحي ارادان انسلام النفذ قليو عليكم اهل النار قد دخلت ان هو اذين كان نبات قالي ايغا حالته هو دو لن يدخلها جن وهم يغا قوب معونه لكن نجس دانسي يابن في دانداس كبل اللهن وحي قالان ايغو يابان نارك اي يدكدي نار اركاي يدكدي وحقيم اوو كغلا او ديرهدا وايه كل كم بوي لكن الوحي يكون حساب تماماً ويكون دير هذا المعيساً وأنه يحييه عمصده الله أي ربك قال الله يسا كذلك الجنة اللي يجيب ونه داوح هذا واقع أصحاب الجنة جنة دكرة الوحي أعياران أصحاب النار أصحاب النار نارت دكرة أعياران وحين كجران ومرك الله كالحراضي أن قد وجدنا حدان أهل الجنة ما بروها بعدنا ونواجه خبنا ربينا حقا فنمنوه إلي كيف هل وجهتم هل نار ماشين ما عذابي هو عذار ديني خبكم خب جنديم كعذار حاقا نباحا مواجه قالوا هل نركوا إلى نعم وأننا كنا عجنا هذانا واحد واقع من ذي المدر واقعي بينهم لغلا طرنا حولنا إلى اللعنة الله إلى رحمتي لا تفغدوا على والي من كواكربرسوا كركوا عاتو الذين والي منته يسودون حتى كرفاي أنزل إلي الله إلى جدك سحقك ويبعونه جدك يبدل باي هو جنسه قلعا وهم يجا في الآخرة ما لنتقيا كافرون بيننا وبينهما بين أهل الجنة والنار بعد وضوحها فيجابون دربي وصور لا يرى وح على الأعراف فيجاب كركيسة كركيسة كرة كورك وحاقوسا فيجالون راد يعرفون واقرناء كلا لفلا قلضا بشيماهم على ملضا أقوكان وجيفا نورايا كون وجيفا مذو ونادو وحيويا أن حل الأعراف في أصحاب الجنة كن هذا قرلا كوجرتي وعين كوجرلا أن حمل يوم في الضم. اي جنة دمعاية انسلامن سلام حما ايضايل كت لقم نفدقلن وعلى رضيه جنة يقول ليسو عليكم اذنك اهل جنة كركي ناعاتي لم يدخلوها اهل عرف مقالان جنة وهم ايه ويطمعون جنة دمعاية مقالان ايه ايه اندمعين بي جلون والله وعلا